صباح الخير يا نيكول كيف حالك؟ صباح النور يا ستيسي أنا بخير الحمد لله هناك حفلة موسيقية اليوم في الساعة الرابعة هل ستحضرين؟ أعتقد أنني لن أستطيع سأكون مشغوله في هذا الوقت هل لديك صف في هذا الوقت؟ نعم لدي صف في الثالثة والنصف وينتهي في الرابعة والربع يمكنك الحضور بعده